إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَكِيمِ صِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ ذَلَى الدَّالِّينَ إِبَوَسْتِيَ فَاتِحَ إِلِيَا فَرَجِ